تقيم. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين.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 قبلك فأخذناهم بالبأساء فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءوا بَأَسُنَا تَضَرَّعٌ وَلَكِن قَسَت قُلُوبُهُمْ وَلَكِن قَسَت قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 أخذناهم برتة، أخذناهم برتة، فإذاهم مبلسون.